هذه هي منظومة كل من وصول الى علم الاصول في التوحيد للشيخ حافظ ابن احمد المولود سنة 1342 هجرية الموافق 1924 ميلادية بقرية السلام نشأ الشيخ حافظ في رعاية والديه نشأة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن خلق وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه والتي كانت أهم ثروة لديهم في ذلك الوقت جريا على عادة في المجتمع في ذلك الوقت إلا أن حافظا لم يكن كغيره من فتيان مجتمعه فكان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم وقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز الثانية عشر فذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر أما عن علمه فقد مكث الشيخ حافظ يطلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله القرعاوي ويعمل على تحصيل علم والكتب القيمة والنابرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية والتاريخية وغيرها ويستوعبها قراءة وفهمة وهذه المنظومة هي آية تدل على علم هذا الرجل رحمه الله تعالى فقد ألفها وعمره لم يتجاوز التسعة عشر عاما حينما طلب منه شيخه عبد الله القرعاوي كما صرح بذلك الشيخ في بداية المنظومة أما عن أدبه فيعد الشيخ حافظ من أجل علماء منطقة تهامة وأقدرهم على قول الشعر فقد كان يعشق الشعر منذ صغره ويحقظه ويقوله سليقه دون تكلف فلا غرابة إذ رأيناه يخرج أكثر مؤلفاته نظمة اما عن صفاته يقول عنه شقيقه الاكبر الشيخ محمد ابن احمد الحكمي يقول كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى قوي الايمان شديد التمسك صداعا بالحق يأمر بالمعروف ويأتيه وينهى عن المنكر ويبتعد عنه لا تأخذه في الله لوم تلائم وكانت مجالسه تغص بطلابه في البيت والمسجد والمدرسة عامرة للدروس والمذاكرة وتحصيل العلم لا يمل حديثه ولا يسأ مجريثه كان كل أوقاته ملازما لتلاوت القرآن الكريم ومطالعة الكتب العلمية بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة فكان خفيف النفس يحب الرياضة والمداعبة ويحب المزاح مع طلابه وزملائه وزواره مما يجذب قلوب الناس إليه ويحبب إليهم مجالسته والاستفادة منه أما وفاته فبعد انتهائه من أداء مناسك الحج سنة 1377 هجرية يوم السبت الثامن عشر من شهر بالحجة بمكة كانت وفاته على أثر مرض ألم به وهو في ريعان شباده وكان عمره آنذاك 35 سنة ونحو ثلاثة أشهر ودفن بمكة المكرمة رحمه الله تعالى أما الآن فنترثكم مع المنظومة أبدأ بسم الله مستعينا رض به مدفرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أبدأ بسم الله مستعينا رب به مدفرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين يشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوس والرحمن من جل عن عيب وعن نقصاني وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الوصول لمن أراد منهج الرسول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 اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق شدا وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه ودل الالهيه يفرده فيما قد مضى من ظهري ادم ذريته كالذر واخذ العهد عليهما لا ربما فتم بحق غيره وبعد هذا رسله قد ارسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي ليكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك وذاك ناج من عباب النار وذانك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولا زمن اعراب عنه والاباء بهم وبالكتاب كذب ولا زمن اعراب عنه والاباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين فصل في كون التوحيد ينقسم إلى قسمين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات أول واجد على العديد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الآوامر عظم وهو نوعان من يفهموا إثبات ذات الرب جل وعلى أسمائه الحسن صفاته العلاء وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدع بلا ابتدائي والآخر الباق بلا انتهائي الأحد الفرد القدير الأزل الصمد البر المهيمن العلي علو وقهر وعلو وشال جل عن الأضباد والأعوان كذا له العلو والفقية على عباده بلا كيفية وما عذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفقية فإنه العلي في ذنوه وهو القريب جل في علوه حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الآنام لتبلغ الأوهام كنهداته ولا يكيف الحجى صفاته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 وهو الغني بذته سبحانه جل فناؤه تعان شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه كلم موسى عبده تقليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاب والفناء لصار من جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة بحر والخلق تكتبه بكل يان فنت وليس القول منه فان والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلك ما يسمع بالأذان كذا بالبصار إليه ينظر وبالآياب خطه يسطر وكل بمخلوقة حقيقة دون كلام باري الخليقة جلت صفات ردنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحزاني فالصوت والألحن صوت القاري لكن ما المثلوه قول الباري مقاله لا يقبل التبديلا كلا ولا أصدق منه قيلا وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلى في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تيب فيقبل هل من مسير طلب للمغفرة يجد كريما قبيلا للمعبرة يمن بالخيرات والفضائل ويشتر العيب ويعطي السائل وأنه يجي يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدلي وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتا في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إذهام رؤية حق ليس يمترونها كشمس صحوى لا سحى بدونها رؤية حق ليس يمترونها كشمس صحوى لا سحاب دونها وخص بالرؤية يولياؤه فضيلة واحجبوا أعداؤه وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أصح في مقاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أست مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكيف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوب لمن بيبيهم قد اهتدى وسمذ النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد هدا الصح الوحي المضين عنه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع كل مارد غو مضل مرق معاند لا تتبع اقوال كل مارد غو مضل مرق معاند فليس بعد رددت بياني متقالو دره من الايمان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 وهو الذي به الإله رسلا رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيانا من أجله وفرق القرآنا وكلف الله الرسول المجتبى قتال منعا من متولى وابا حتى يكون الدين خالصا سرا وجهرا دقه وجلا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 فانما معنها الذي عليه دلت يطين وهجت اليه اليسا بالحق لاه يعبد إلا الاله الوحد المنفرد اليسا من الحق لاه يعبد الا الاله الوحيد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جعل عن الشريك والنظير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 العلم واليقين والقبول والانقياد فبر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبة وفقك الله لما احبه فصل في تعريف العبادة وذكر بعض انواعها وان من صرف منها شيئا لغير الله فقد اشرف ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السمع وفي الحديث مفوى الدعاء خوف توكل كدرجاء ورغبة ورهبة الخشوع وخشية إنابة الخضوع والاستعابة والاستعانة كذا استغافة به سبحانه والدبح والندر وغير ذلك ففهم هديك أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أطبح المناهي فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وأنه ينقسم إلى أصفر وأكبر وبيان كل منهما وشرك نوعان فشرك أكبر به خلود الناريذ لا يغفر وهو اتقاد العبد غير الله ندم به مسويا مضاهي وشرك نوعان فشرك أكبر به خلود الناريذ لا يغفر وهو اتقاد العبد غير الله ندم به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي قرض لا يقدر عليه إلا الملك المقتدر مجاله لذلك المدعوي أو المعظم أو المرجوي في الغيب سلطان به يطلع على ضمير من إليه يفزع والثاني شرق أصغر وهو الرية فسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في مسكم الأخبار فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرق ومنها ما هو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو عيون الذئاب أو خيط أو عظم من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه واسكله الله إلى ما علقه لأي أمر كائن تعلقه واسكله الله إلى ما علقه ثم الرقى من حمة أو عينه فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك الاختلاف في سنيته أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوامل لبسه فالتبس فاحذرا ثم حذار منه لتعرف الحق وسنأ عنه وفي التمائم المعلقات انتك آية مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف وانتكم من مسوى الوحيين فإنها شرك بغير ميني وانتقم مما في والوحيين فانها شرف بغير مين بل انها قسيمه الاذلام في البعد عن فيما اول الاسلام فصل من الشرف علما يتبرت بحجر او شجر او بقعة او قبر او نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان ان الزيارة تنقسم الى سنية وبدعية وشركية هذا ومن اعمال اهل شرك من غير ما تردد او شك ما يقصد الجفال من تظيم ما لم يأذن الله بان يعظم كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عدا كتعل عابد أو ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تلكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصف عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهى فتلك سنة أتت صريحا للسنن المثبتة الصحيحة أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي بالرسالة وإن دع المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحت لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات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 وكل قبر مشريف فقد أمر وأن يسوها كذا صح الخبر وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا ذناءها وشادوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار لسيما في هذه الأعصار وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والريات وافتتنوا بالأعظم الروفات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 واشكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة لما رواه الترمدي وصححة عن جندب وهكذا في أثري أمر بقتله مروي عن عمري وصح عن حقصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك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 على مراتب ثلاث فصله جاءت على جميعه مجتمل الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان فقد آت الإسلام مبني على خمس فحقق ودري ما قد نقل أولها الوثن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثق التي لتنفصم وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تأدية الزكاة والرابع الصيام فاسمع واستبع والخامس الحج على من يستطع فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكراني إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال وبالملائك الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير فترق ولا إهام أوله النوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما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 ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حثما وأن كل مقعد مشهول من رب ما الدين ومن رسول وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن مورده المهالي وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عشر ويجمع الخلق ليوم التصل جميعهم علويهم والسفل بموقف يحل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب واحضروا للعرض والحساب وانقطعت على ايقل انساب وارتق مكث سجائب الأهوال وامعجم البليغ في المقالي وعنت الهجوه للقيوم وقتص من جد الظلم من المظلوم وساوت الملوك للاجناد وجاء بالكتاب والاشهاد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 طوب لمن يأخذ باليمين كتابه بشر بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صال هو الوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجح ميزان ومقرف أوبطه عدوانه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 وثالثا يشفع في أقوام متوا على دين الهدى الإسلام وأوبقتهم كثرة الآتام فأدخلوا النار بذل إجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرشد الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد بصلاح وولي وَيُخرِج الله منِنَ النرون ج عمل ماَا كَ الإمانانِ في نهر الحياتةِ يُطحونََحم فَ يَحيونَ وَُبتُون كأَما يُبتُ في حياتهِ حبّ حَامل السَّن فيِ حفاتِ والسَّدِسُ الإمُ بالقْدار فأَيقِ نْ بِهَا وَلا تُ فكل شيء بقضاء وقدر والكل في ام الكتاب مستقر لنا ولا عدو ولا طير ولا عنق قد الله تعالى حي ولا لا قون لها ولا سفر كما بذ اخبر سيد البشر وثان ثم ركبه الاحسان وتلك اعلاها لدر الرحمن وثاني ثم مرتبة الإحسان وتلك أعلى هلد الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن فاسق أهل المله بذنب دون الشر إلا إذا استحله وأنه تحت المشيئة وأن التوبة مقبولة ما لم يغرض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 ولا نقول أنه في النار مخلد بل أمره للبار تحت مشيئة الإله النافذ إن شعفا عنه وإن شاء خدا بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إمات على الإيمان والعرض تيسير الحساب في النبا ومن يناقش الحساب عذبا ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا الا مع استحلاله لما جنى وتقبل التوبه قبل الغرغره كما اتا في الشرعه المطهره وتقبل قبل الغرغره كما اتا في الشرعه المطهره اما متى تغلق عن قالبها فبطلوع الشمس من مغربها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 مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه عشر سنين أيها النسعبد ربا تعال شأنه ووحد وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء وبعد خمسين من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسر الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معرج النبي وانقضت أودن بالهجرة نحو يتربا مع كل مسلم له قد صحبا وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقذين ودخلوا في السلم مدعينين وبعد أن قد بلغ النسال واستنقذ الخلق من الجهال وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقاما قابضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى نشهد بالحق بالارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد ارسل به وكل ما إليه أنزل وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى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 وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذا رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثاني في الفضل بالارتياب الصادع الناقق بالصواب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 بايع عنه سيد الأكوان بكثه في بيعة الرضوان والربع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارق وكل خد رافضي فاسق من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكراني لفي نبوة فقد قدمتما يكفي لمن سوء ظن سلم فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان بالفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك كفي التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التصين وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأبطار ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرى ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد متاب وخطوهم يغفره الوهاب خاتمة في التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف اليهما فما خالفهما فهو رد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 ثم الدعا وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء أبياتها يسر بعد الجمل تأرخها الغطران فافهم وادعو